بوك تو أكشو مئة مئة كريابيششن الظروف الظروف آجي تهكي أكنو پرجون تناي حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد عنكِ إرأغيو برلينه هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة كنت في برلين؟ ن. ännuपर्यंत لم يحصل قط. لا. لم يحصل قط. احد لا احد احد لا احد اپني أحد هنا اتعرف أحد هنا لا انا هنا كاوكي چيني لا لا أعرف أحد هنا لا لا اعرف احدا هنا একটু দেরি খুব বেশি দেরি নয় আপনি কি এখানে আরো বেশি সময় থাকবেন হেল সতাম রফিল বাহুনা তা হেল সতসামা তেলান না আমি এখানে খুব বেশি সময় থাকব না আপনি কি অন্য কিছু পান করতে চান أتريد أن تشرب شيئًا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئًا آخر؟ لا، عميار كيشوي جاينا لا، لا أريد أي شيء آخر لا، لا أريد أي شيء آخر أغيتكي كيشو، أكون برجنتو كيشوينا شيء حصل، لم يحصل شيء حصل، لم يحصل أبنكي عاقيتكي كيشو كيشن؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ نا، أمي أكون برجنتو كيشوي كايني لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء أنكو كيونا <تصفيق> ما زال أحد ليس من أحد ما زال أحد ليس من أحد أركرو كفيتهاي <تحيي> هل ما زال أحد يريد قهوة؟ <تصفيق> هل ما زال أحد يريد قهوة؟ لا <نا> أركرونا <في تحيي> لا ليس من أحد لا ليس من أحد